َهُم مِن نَّذيرٍ مِن قَبْلِكَ عَهُم يَهتدون ال اللهَّ الذي خَلَقَصتَمواتِ وَلَرضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فيِي سَِّةِ أََّ مِن ثُمَّا ْتَوى عَ العش مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِوَلّ من وَلَا شَفون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 وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَلَفْئِدَهُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وقالوا أَيْذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ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 موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول مني لامن ان جهنم لاملا ان جهنم من الجنة والناس اجمعين فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْبِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وقيل لهم, وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدُنَّا عَذَابًا أَكْبَرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن ظَلَمَ مِن مَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثم مَأْآرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفَتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهٖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ